ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ن ج م إذا ه و ى م ا ل ص ا ح ب م وما غوا وما ي ن عن ط ق ا للعلوم ه هو و ى إن إ ا رحم يوحى م ه سديد ا ل ق ى ذو ر ة ف ا س ت و وهو ى ب ا ل ق ا ع ل ه ثم دنا ف ت د ل ا فكان قاد قوسين أ و ا د ن ا ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى افتماه ن ه على ما يرى ولقد راه ن ز ل ة أ خ ر ى عند سجره المنتهى ع ن د ه ا جنه ا ل م أ و ى إ ذ يغشى السجره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ر ن من آ ي ا ت ربه الكبرى أ ث ر ا ي ت م اللات والعزى ومناه ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ك م الذكر وله ا ل أ ن ف ى تلك إ ذ ا قسمه ضيزا إ ن هي لله أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إن ي ت ب ع و ن إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاء أ موسوعه ل ل إ ا ن النابلسي ل للعلوم و ا ُ فِي الاسلاميه ل ي س م و ن الملائكة ت س م ي ة النابلسي أ ف و م لهم ه من ع ت ب ع و ن إ ل ا ا ل ع ن و إ ن الاسلاميه يغني ن الحق ش ئ ا فأعرض عنه ل غ ه موسوعه م ل م ربك النابلسي ب ب ل ه وهو أ ع ل م و م ا ل ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي الأرض ليجزي ا ل ذ ي ن أ س ا ا ء و ب م ا ع م ل و الله ويجزي ا ذ ي ن أ ح س الحسنى الذين يجتنبون كبائر ا ل يجتنبون م و ا ل س و ا ح ش إ ل ا ل م ن إن ر ب ك و ا س ع ا للعلوم إذ أنشأكم من ا ل أ أنتم أجنة أ ر ض وإذ أنتم بطون م في ه ا ت ك م ف ل ا تزكتوا م ي ه ه و أعلم ب م ن ا ت ق أفرأيت ا ل ذ ي ت و ل ى و أ ع ط ى ق ل ي ل ا و أ ك د أعنده ع ل م ا ل غ ي يرى ب فهو ا س ل م م ينبأ ب ا في صحف م و س ى و إ ب ر ا ه ي م الذي و ف ى ألا تزر و ا ز ر ع ه ا ل ي س ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما س ع ى وأما ي للعلوم ف ى الاسلاميه وأنه هو أ م ا ت و أ ح ي ا و أ ن ه صلق ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن من نطفة ى س ي ل ن ع ل ي و م مشأة ا ل أ ا س ى و أ ن ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل إنهم ك ا ن و ه م أ ظ ل م وأقرى ا ل م ؤ ت أ ه و ف ش اسماء غشا فبأي الله الحسنى الأزفة الأزفة ليس ك ه ا من دون ا ل ل ه ك ا شركه ف ف ة أ دعويه غير ربحيه ك و ذات ب ك و و ن ن أ ت مضمون س د ف ا س ج ت و ا لله و ع ب د و ي